بيوصل يا جماعة الحاجات بتاعة العقيدة خلوها معي أنا خلاص عشان أنا أستذل عقيدة ما لنا غير عمله يعني مثلا لا إله إلا الله وحده الرسول الله صلى الله عليه وسلم عشان تنطبق عليك بشروطها لا تأتي بما يناقضها اذا اتيت بما يناقضها فقد نقطتها فلا ينفعك القول بها زي المنافقين كالقول لا اله الا الله وعلى رسول الله وهم لا يعتقدونها او يعتقدون بعضها ولا يعتقدون البعض الاخر فمن يقول ان القرآن محرف ومن يقول أن هذا هو ليس القرآن ومن يقول أن الصحابة كفر ومن يقول كيت وكيت من هذه الأمور فقد كذب الله تعالى فكيف لم ينقض لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم فهمين الكلام ده طيب يلقى النظر في مسألة وهي هل هو جاهل ولا هو عالم وعرف فبول إيه إن كان عالما بما يقول فمعروف إنه هو إذا خرج من الإسلام إذا لم يكن عالما يعني جاهلا فيه أمور ما ينفعش إن الإنسان يقول إنه هو جاهل بيها زي اللي يقول إن القرآن ده محرر شو حد قال كذا حتى حتى اليهود والنصارى مقالوش كيف فلما يقول بقى ناس بيتمتسب الإسلام أن القرآن محرف من قال أن حرف من القرآن واحد محرف ما فقط كفر بإجماع الأمة فالمسائل ده يا أجماعة مش عايزين حد يتكلم فيها كده يا أخي يا أخي انتوا مش عارف انتوا ليه انتوا ليه بس هلقوني أنا يعني, يعني البشمهندس ده رجل بتاع عمارات وبنيات وبتاع وما عرف شيء الرجل ده لما تروح تسأله هو بتاع ايه هندسه تروح تسأله في الزراعة هو ماله مال ومال الزراعة عايزين تسأله حاجة في الشرطة عندكم أخوكم ياسر عاوزين تسألوا في التجارة عندكم أخوكم بتاع التجارة عاوزين تسألوا في الحديد والصلب عندكم أخوكم محمود عاوزين تسألوا مش عارف كده يعني وليه رأيكم كده ينفع كده لا ما يعني مش عايزين نعرض اللي حا... اللي حاصل ايه مش كل يوم الواحد يجي المعهد يلاقي في حاجة حاصله كل يوم ناجي فيه لأنا مش عارف ايه خف, خف شوية خف شوية خذ مني خذ مني الحسن ولا تستخرج مني غيره إذا كنت أنت هتنتفع بما عندي أما عشان استخرج عندي من عندي هو قد, قد أنا أخالف الرأي اللي أنا أقول به عشان أدفع حاجة معينة أدفع إيه مضح. يعني على سبيل المثال ممكن واحد أحد يقول لك إيه عاوز يدفع إلى التفاؤل يدفع إلى التفاؤل وإن المسلمين هينتصروا على الكفار والمسلمين هيتحدوا وإن المسلمين مش عادة فيه يقول لك إيه يعني كله خير ودول كلهم مسلمين وبشجع مسألة إيه؟ السعي نحو الاتحاد دي وجهة وإن كانت الوجهة دي مش صحيحة بس هي وجهة دي وجهة يبقى النظر بعد ذلك في أصول الوجهة دي لما نعود نبحث بحث علم هل التفاول دهوت التفاول ده مطلوب ولكن هل هو يحصل بالشكل ده ولا يحصل شيء زي مثلا اللي بتقبض على المجرم ده، المجرم ده ساعات كده بتدغازه كده شوية عشان يعترف، لكن هلا أمسكه وأنا أفضل. أموتوا مضارف زي ما كانوا بيعملوا في الناس عشان خاطر يقول اللي هو عمله إنه عمري شغات لما يي خلاص ممكن يموت تحت التعذيب. ما هو ده ينفع؟ لا ده ما ينفعش، ده ما ينفعش. والمتهم كده كده في الآخر هيقع في أسليف كثيرة توقعوا غير مسألة الضرب أكثر فبضع بعض العلماء أجازة أن انت تستخدم العنف شوية إلى حد ما بس ما تصلش إلى درجة أن انت تبلغ التعذيب والإذاء الشديد وممكن يصل به إلى الموت لا أخليكم بقى معنا وفي يالت بقى استوعبوا المسألة دي انتو فاهمين اللي انا بقوله بس انتو كل واحد فيكم في دماغه حاجة انت عاوز تستخدم مني حاجة انت عاوز تشوفها ما ينفعش يا جماعة من طالب شيء ان وجده مش انت عاوز مني الوحش هديهولك ما انا مش محتاج لك انا مش محتاج لك طب ايب انت عملت ايه انا ميهمنيش مش بقول عليا انا يعني شخصية ممكن انت بتدرس في مكان معين في مدرسة أو معين المدرسة انا أنا بدرس فيها على اساس ان أنا علم الناس أنا مش همين BEYD افرط بقى ناس دول هيقراتوني أنا مش همين للمدرسة دي تنفع ولا ما تنفعش تبوز ولا ما تبص يبقى ما تبوز من اللي ه ال من اللي يفقد الناس اللي فيها هم اللي هيفقده انما انا وافد عليها فقط وهمشي وعندي المدارس بتاعت اللي أنا قاعد فيها أفضل مش هدبوز بطري فياريت ف... اخدوا بالكم من الأمور دي يا جماعي عشان ممكن ممكن يكون عندي لفظ لفظ أو معنى معنى معين ممكن أقوله بثلاث أربع خمس ألفاظ أنا يا أخي اللغة الدريبة عندي قلت بلفظ كده مش حلو ما جاتش بقى خلاص يعني الدنيا ما خربتش دينا ما بزدش يعني دينا ما بزدش وبعدين يا أخي قال قالوا ما الحدث يا أبا هريرة قال إيه آه هو مش إحنا لما نقول كده نضحك ونقول مش يا أخي ما, ما تقولش كده عيبه هو آله وضح قال الحدث هو الفساء أو الضراط آه ممكن إنسان يقوله حدث وخلاص واحد يقوله بالشكل ده واحد يقول ما عرفش ايه واحد يعني في حيات في ناس بتقول عن يقول اي اي اي لك ايه الزكر واحد يقول لك ايه موضع العفة واحد يقول لك ما عرفش ايه ما, ما فيش مشكلة في كده ايه. وقد تسقط الألفاظ مني أحيانا على أساس انه أنا اي اي يعني درجت على هذا الكلام درجت على هذا الكلام أو أنا متبسط في الكلام إلى حد انه إننا أول يا جماعة والله الموضوع ببساطة كده زي ما إحنا عادين كده على المستوى والله الواضح كده كده عشان أظن إنه هو دي الله يفهمك محسبش إن أنت هتزعل منه احمل الحاجات على المحامل الحسنة وهذا لا يغير في حقيقة الأمر ماذا سامحني هذا لا يغير في حقيقة الأمر بمعنى لا يغير الباطل يحوله حقا ولا يحول الحق باطلا هذا لا يغير شيئا لو جينا نعرف الزينة مثلا هنعرفه باللغة العربية نفس المعنى اللي بالفلاح هو هو ممكن أقول بالفلاح ممكن أقول باللغة العربية إنه قلت باللغة العربية سلمت من المعايب طب افرض اللي قدامي ده في تفصيلاته هو ممكن ما يعرفهاش شرحتها له انا بالفلاحي يبقى انا زنبي ان انا بفهمك مش زنبي وانا ما اعرفش ان كله فاهم المعنى اللغوي ما اعرفش ان كله فاهمه فمهمتي ان انا وصله في ناس يا جماعه حتى الكلام في الزواج في البيئه في بيئات كده لما تقول لما ينفعش تروح تقول لابوك انا عاوز اتجوز عيب هو هو الزواج عيب هو عيب ولكن يستحي وفيه بيئات يبقى عند الراجل مع امرأة مع عياله بما فيهم البنات وتكلمهم في مسائل الخاصة دي ولا ولا حياتة دي مرتنان يعني مثلا الاسكندر الأهل الإسكندرية عندهم البتاعة المشهورة دي اللي بيعملوها دي عيب عيب احنا عندنا في محافظة بتاعة البحيرة عيب الكلام ده آه عيب اللي إنتوا بتعملوه، آه، أي عيب، خلاص إنتوا عندكم مش عيب، يبقى بنرجع هنا للأعراف السائدة في البيئات، ممكن اللفظ يكون في العرف بتاع جماعة مش عيب، فأقوله قدامكم وانا ما أعرفش إن إنتوا بتساعيبوه، فا ف... يعني فهم الموضوع ده مالي إنت هتشتغلوا في الدار ازاي نهاركم زال فل كان المنص إيش في العادة أمر يأخذ شهادة أو يو يو يو معنى في معنى فيه يعني بسبب مسافة الأول على طول يعني أنا أسبت بس هو للسؤال صحيح لا أنا أنا عندما قال إن في عقائد كثيرة للمسلمين ال الاسبت رات علمني إن في عقيدة واحدة صحيح أو عقيدة واحدة بس هذا أسبت لا أ أ أصد يا جماعة في حاجة أنا لما أقول في عقائد مش معنى إن عقائد متعددة أركان العقائد إيه هو ده في عقائد يعني أركان العقائد إيه في عندك مسائل الإيمان في مسائل الإسلام في مسائل معرفش إيه في مسائل شرفة أنا أقصد كده مش أقصد إني في عقيدة كفر عقيدة إيمان وعقيدة معرفش إيه. هل مسلم ده يكون مسلم إزاي هو مش مسلم منتقلش إن إن هو مسلم المسلمين واحدة ولكن أركان العقائد ديت إيه 1 2 3 4 5 أقصد كده وما أقول الكلمة عقادي يا أخي احمله على المحمل كويس وخلاص ونقول لكم سائل العقيدة يا ليت تتكلم معنا فيها وخلاص وقفت حالي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى العالم وصحبه وسلم. محمد الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نتكلمنا عن ما نصب إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قبل ذلك في المحاضرة الماضية مما يوهم الوقوع في الذنب. وقلنا باعتبار أن القرآن أو السنة وصفت هذا بأن ذنب نحن نسلم بذلك ونصف بهذا لكن هل هذا المعنى معنى الذنب هنا أن هذا خلاف الأولى أو أن هذا خلاف الأفضل أو أن هذا من قبيل حسنات الأبرار سيئات المقربين ومن هذا القبيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان معصوما من الذنب صلى الله عليه وسلم وما جاء في بعض المواطن من أنه صلى الله عليه وسلم أخذ بخلاف الأولى فهذا أمر لا عيب فيه وليس هذا من قبيل الذنب، وإنما هو كما قلنا من القبيل الذي أصلى عليه الكلام مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قبل ذلك مثل ما حدث في غزوة بدر لما حدثت مشكلة الأسرة فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم نظر إلى المصلحة واجتهد في الأمر فرأى أنه يقبل منهم الإيه الفداء د د د د بعض الفداء أنا عارف إن أنت تقصد الفداء مش الدين فلو حملت كلامك على إن أنت تقصد الدين يبقى أقول لك هم يعني هو أتلوا يعني هم عملوا الدين دي تكون في المعرفة شيئا فأنا فاهم أنت تقصد فكذلك أصنعه بنا <تصفيق> ها هذه هزهي <تصفيق> ساعات ساعة الراحت بيبقى يكون عنده محضرة ولا حاجة ونكون شنام مثلاً، فيقول يا جماعة خليكم معي بدال المرح كذا ولا كذا، استبد معيت لإنه رحت يمين نعم، رحت شمال، أكيداً خلنا شمال، فما ما قيش أنا روح بقى يمين ولا حاجة تيجي أنت تقول لا ده رجل غلطان بقى وما أعرف إيه، ما يعني بيقول دخول بقى خلاص، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ربنا قال إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر وكذلك تسير عائشة تقول له إيه قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر وما وفي حديث الشفاعة لما عيسى عليه السلام يقول إيه اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فمن جهة الوصف بالزنب او تسمية الزم احنا نسلم بذلك طب ما هذا الزنب نفسر بانه خلاف الاولى خلاص؟ ارتكاب خلاف الاولى هل ارتكاب خلاف الاولى معصية ليس بمعصية ولكن ما كان يليق ان يفعل الا الاولى هو ده, هو ده بقى الإيه؟ كان لان حال النبي صلى الله عليه وسلم او حال الانبياء قبله هو أحسن الأحوال، فينبغي أن يصدر منهم أحسن الأمور على جميع الأحوال. فلما يجي في حادثة الأسرة دي، ويختار مسألة الفداء، مسألة الفداء، فينزل القرآن يوافق سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه في مسألة أن هو كان ينبغي أن هو يقتل الأسرى. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بكى لذلك انه ارتكب خلاف الاولى كان, إن هو يعني كان المفروض يقتلهم ولكنه اختار انه هو مسألة الفداة فهنا ارتكاب خلاف الاولى وكذلك في مسألة الاعمى الصحابي الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلتمسه الخير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مشغولا بأمر مهم وهذا الأمر هو أنه كان مقبل على كبار القوم من قريش يدعوهم إلى الإسلام صحيح هؤلاء القوم عصوا وتجبروا إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على هدايتهم لذلك حتى ربنا عز وجل يعني قال له يعني فلعل لك باخع نفسك على آثارهم شبا يعني انت, انت هتموت نفسك عشان يهتدوا يقول له ثاني يقول لك إنك لا تهدي من أحبابت ولكن الله يهدي من يشاء فكان هذا من هذا القبيل أما هذا الرجل الذي جاء كان مسلما فالآية تقول إنه ما كان ينبغي الحرص الشديد على هؤلاء الكفار على هدية هؤلاء الكفار لأنهم لن يهتدوا وأن يترك هذا الذي يسعى رغم, رغم العزر اللي عنده إنه يتعلم حاجة يهتدي بها إلى الله تبارك وتعالى فهذا لا يعد معصية يعاقب عليها وإنما هو خلاف الأولى في أخضي خلاف نسبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي كذب محض وهو أنه جاء في بعض الروايات الكذابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ أيه وهي آيات واللت والعزة ومن الأخذ بالآيات اللي حصل قال أقول لك إيه؟ أنه سجد قال, قال بعض العبارات وهو لذلك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 قالوا بقى جماعة الكذابين الذين يرون هذا الكذب قالوا أن هذه الآية لما بكر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه سجد لما ذكرت الأصنام فحزن لذلك حزنا شديدا فنزلت الآية تفرج عنه لأن الشيطان هو الذي ألقى في قلبه هذا وهذا كلام كذب محض هذا كلام كذب محض يعني إيه خالص مخلص يعني إيه زفت صافي المفعدي كذب خالص، لأن هذا لا يتأتى من الرجل العادي. قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. فما بالكم برسول الله؟ ده لحنا عايزنا ننقدها نقد عقلي بس يعني حتى بعيدا عن السند، بعيدا عن السند وحنا بنعتمد أساسا على السند مشان. فسندها سند كذب، مالهش سند وفيها الكذابين. أما من نحب أن نقد الماتن، فهذا لا يليق. وهذا لا يقع من مسلم عادي لأن الله قال إن أشركت لا يحبطن عملك هذا إذن يسجد عند ذكر الأصنام هذا شر فلو فعل مسلم عادي لحبط عمله فما بالنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وقد عصمه الله من ذلك قبل البعث قبل أن يرسله وقبل أن ينزل عليه الوحي فهل يقع فيه بعد أن نزل عليه الوحي؟ هذا مستحيل ولن يحدث من نبي أبداً من نبي أبداً، فما بالكم بالرسل فما بالكم بأعظم الرسل وسيد العالمين صلى الله عليه وسلم. هذه قصة مكذوبة، قصة الغرانيق دي. يقولوا كذا. نعم. ما هي ذا الرواية؟ هي دي. هي دي, هي دي الرواية. الروايات الغرانيق دي كلها تزب في بفكز لا حقيقة لها يا شيخ أنا مخلصت شو فهذه رواية مكذوبة أما عن مناسبة الآية. من هذه الآية التي قرأناها وما أرسلنا من قبلك من ولا نبي إلا إذا تمنى ماذا يتمنى النبي تمنى هداية أمته وأن كل يستجيب له ألقى الشيطان في أمنيته ربنا لما قال له إيه إنا سنلقي عليك قولا ثقيلة وقال له إيه قم فأنذر ألقى وأعدت الآيات تأمر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يقوم بالدعوة فقام النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله تعالى واجتهد في ذلك اجتهادا عظيما ما قام به أحد مثله صلى الله عليه وسلم فكان الشيطان يلقي في نفسه أحيانا كما ألقى في نفوس من قبله من الأنبياء إن هؤلاء لن يهتدوا هؤلاء لن يهتدوا فهذه ليس, ليس أمرا خاصا بعقيدة النبي صلى الله عليه وسلم ولا عقيدة من معه وإنما هذا أمر خاص بإيه بمسألة إن هو بيحاول يخليه يأثر في مسألة الدعوة يأثر مش عن عمد لا عن ظن أن هؤلاء لن يهتدوا أن هؤلاء لن يهتدوا فهذه الآية تتكلم عن هذا الأمر فإذا ما ألقى الشيطان في قلب نبي من الأنبياء مثل هذا نسخه الله وأذاله وأحل محله الأمل والاجتهد في الدعوة وما إلى ذلك يبقى المقصود هنا محاولة تيئيس الأنبياء من إسلام قومهم هذا المقصود ما يلقي الشيطان طيب ربنا عز وجل ينسخه على الفور أو الشيطان يلقي هذا فينسخه الله حتى لا يكون له تأثير في دعوة, في دعوة النبي فالنبي يدعو الكل على السواء لي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الملك ملك الجبال وقال له أننا أطبق عليهم الأخشبين لما بعد حادثة الطائف قال له بقى أطبق لك الجبال كذا وعليهم وخلص عليهم كلهم فالنبي صلى الله عليه وسلم مرضاش ولما جاءوا في غزوة أحود قال لي إيه سبب ألعسى أن يخرج من أصلبهم من يقول لا إله إلا الله أو من يعبد الله لا يشرك به شيئا أو من يوحد الله تبارك وتعالى يبقى عند أمل عظيم في أن يهتدي أي حد والغاية لما كان يذهب شوف الغلام اليهودي الذي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم شوف حرص النبي صلى الله عليه وسلم على انه ما فيش حد يموت خالص الا يكون يهتدى سواء بقى يعني كله لانه دي أمة الدعوة لما نقول أمة النبي صلى الله عليه وسلم عندنا أمتين أمية الدعوة دي كل الدنيا مسلمها وكافرة لانه والجن والإنس من أول دع النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة دي أمة الدعوة ده النبي صلى الله عليه وسلم يدعوها، ويجب علينا أن ندعوهم، والدعوة لا تزال فيهم إلى قيام الساعة، دي اسمها أمّة الدعوة. طلاص. أما لما قمة الأمّ دي برضه تطلق على أمّة الإجابة، يعني الناس الذين أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، والذين آمنوا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، فلما نقول إنه هذه الأمة لا ينزل عليها عذابا عاما يهلكها دي تشمل أمة الدعوة تشمل أمة الدعوة لا عذاب كلا ينزل من السماء يهلك الناس الكفر كلهم مرة واحدة كلا خطة واحدة ليه؟ لأنه من رحمة الله بأمة الدعوة أمة الإسلام دا إن هي إيه؟ يديها الفرصة عشان تهتدي يعذب طائفة مثلا لكن لا يأخذهم إيه؟ أخذا عاما وأما أمة الإجابة فكما قلنا هم الذين قد أسلموا المسلمين ذو الأمة الإجابة عندنا لما أم أمة الإسلام ممكن نقصد بها تتعرف بالكلام بقى بالقرينة فنقول لو قلنا مثلا أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا به نقصد أمة الإجابة آه أو الاتباع أما إذا قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بهذا الدين إلى هذه الأمة يبقى يقصد بها ايه قمة الدعوة فالنبي صلى الله عليه وسلم دليل على ان هذا ما يقي الشيطان هذا لم يؤثر في نفس النبي صلى الله عليه وسلم ولا نبي من الانبياء قبله انهم كان الله عز وجل ينسخ هذا ويزيله ما يقي الشيطان الوسوسة اللي يقيها الشيطان هذه يزيلها وفي حق نبينا صلى الله عليه وسلم أزالها الله تبارك وتعالى فلم تؤثر في دعوته حتى إن ربنا عز وجل إيه؟ قال له يعني, يعني ارحم نفسك لعلك باخع نفسك على آثار إذا أنت هتهلك نفسك وخفف عنه إيه بمسألة إن اللي مات منهم كافر مات بقى خلاص إنك لا تهدي من أحببت ولكن لله يهدي من يشاء انت بلاغت خلاص إن عليك إلا البلاغ وهكذا فهذا معنى الآية موقف اليهود والنصارى من انبياء الله عليهم الصلاة والسلام. اليهود والنصارى نسبوا إلى انبياء الله عليهم الصلاة والسلام كل نقيصة. فتجدهم، تجد اليهود مثلا يتهمون الأنبياء، يتهمون هذا بالزنا، يتهمون هذا بكذا، يتهمون هذا بالكذب، يتهمون هذا بالقتل، يتهمون هذا شافى، وقاتلوا من انبياء الله عليهم الصلاة والسلام. فهؤلاء لعنهم الله اليهود شر خلق الله تبارك وتعالى شر أمة هم اليهود وأما النصارى وإحنا عارفين إنه إنه هذه الأمة كفرت بالأنبياء والمرسلين هؤلاء النصارى مع كفرهم بالأنبياء والمرسلين معيد عيسى عليه السلام فعملوا إيه نسبوا عيسى إلى أنه إله قالوا إن هو إله وقالوا أنه ابن الله وقالوا أنه يعني إله مع الله وما إلى ذلك إن هو كما ذيك المقال سال الثلاث يعني إله مع الله فكل هذا كذب وافتراء على الله تبارك وتعالى وعلى رسل الله عليهم الصلاة والسلام اليهود والنصارى نسبوا إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كل نقيصة وأنبياء الله منذهون عن ذلك معصومون باتفاق هذه الأمة المباركة أمة الإسلام أولو العزم من الرسل إحنا عارفين أولو العزم من الرسل هم أصحاب الهمة العالية والصبر الوفير والتحمل الكثير في سبيل الدعوات إلى الله تعالى صحيح كل الأنبياء صبروا في الدعوات إلى الله وتحملوا إلا أن فيه خمسة من, من الرسل هؤلاء صبروا أعظم الصبر وتحملوا أشد التحمل في سبيل تبليغ الدعوة إلى الله عز وجل هؤلاء رأسهم هو سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم إبراهيم عليه الصلاة والسلام ونوح عليه الصلاة والسلام وموسى وعيسى الرسل الخمسة دول ألو العزم لذلك ربنا عز وجل لما بسل النبي صلى الله عليه وسلم يقول فصبر كما صبر ألو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم يعني اصبر عليهم اصبر عليهم ولا تستعجل لهم أفضل الرسل افضل الرسل على الاطلاق هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لان الله عز وجل قال في ايه تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض الايه تفضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات فالذي رفعه درجات هو رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على اصح الكلام بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الله عز وجل العهد على جميع الأنبياء أنه إذا أرسل وجب عليهم الإيمان به هم وأممهم فإذا أوجب الله عز وجل عليهم اتباعه فهو أعلاهم شأنا وأرفعهم قدرا قال الله عز وجل وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن قال أأقررتم وأخذتم على ذلك إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فكلهم أعطوا الله عز وجل هذا العهد بحاج دليل أول على أنه سيد المرسلين فنحاق أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما هو معلوم عندنا أنه صلى بالأنبياء والمرسلين ليلة الإسراء والمعراج ومن يأم القوم أفضلهم وقد قدمه جبريل عليه السلام ولا يقدم إلا من قدم الله نمرة ثلاثة أن النبي صلى الله عليه وسلم رفعه الله لا مكان لم يصل إليه أحد من المرسلين على الإطلاق وهو كما حدث في ليلة في الإسراء والمعراج هذا دليل على علو منزلته على جميع الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأيضا قال صلى الله عليه وآله وسلم لو كان موسى ابن عمران حيا ما وسعه إلا أن يتبعني وأيضا قال صلى الله عليه وسلم الذي نفسي بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة من اليهود أو النصارى ثم لا يؤمن به إلا دخل النار هذا دليل على أنه لن ينفع إيمانه ولو كان نبي من الأنبياء موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما واسعه إلا أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا دليل على إمامته دليل اللي بعد كده قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم في أم القيامة ولا فخر دليل بعد كذا أن الله عز وجل أعطاه الدرجة, الدرجة العالية والمنزلة في الجنة التي لا يصل إليها أحد من خلق الله إلا هو وكذلك أعطاه الشفاعة صلى الله عليه وسلم وهي الشفاعة العظمى التي لا يستطيع أحد من الأنبياء ولا المرسلين ولا الملائكة المقربين أن يكلم الله عز وجل فيها إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا كاف شاف بأنه هو أفضل الأنبياء والمرسلين بل أفضل الخلق على الإطلاق صلى الله عليه وآله وسلم جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أن تفاضل بين الأنبياء وقال لا تفضلوني على يونس ابن متى وما, وما إلى ذلك من الجواب إزاي تجاوب على هذا أو إزاي توضح هذه الأدلة التي جاءت أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن المفضل بين الأنبياء الجواب عليها من وجهين الوجه الأول أن لا تخرج في حد التفضي بين الأنبياء إلى درجة الإطراء الذي يخالف الشرع زي ما حدث من النصارى لما خلوا وصلوا سيدنا عيسى عليه السلام إلى أنه إله أو إلى أنه ابن الله أو نحو ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم ينهى أن تكون الأمدي دي وقع في مثل ما وقعت فيه الأمم قبله. للجواب الأول الجواب الثاني لا تفضل بين الأنبياء بما يقتضي نقص المفضول منهم. لما تقول، لما احنا نقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء والمرسلين، ليس معنى هذا الكلام أننا نقول إنه ينسب إليهم نقص عليهم الصلاة والسلام، وإنما نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلىهم درجة عند الله، وكلهم فاضل، كلهم فاضل، وقد فضل الله تعالى بعضهم على بعض. ختم الرسالة والنبوة الله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فقد أتم الله عز وجل النعمة على الناس وأكمل هذا الدين وتم الشريعة وهذا لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم وأنه صلى الله عليه وآله وسلم لا نحتاج ولا يحتاج العالم إلى شيء بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وبعد أن أعلمه الله تعالى بكمال الدين فما من شيء إلا وقد دل عليه وبينه للناس إما تفصيلا وإما إجمالا فكل شيء دل عليه تفصيلا فهذا واضح بيّ وكل قاعدة وضعتها الأحاديث والآيات يبنى عليها أحكام كثيرة لا يخرج منها أبداً, أبدا شيء يحدث إلى قيام الساعة هذا الدين فيه كل الأشياء وكل الأحكام صحيح هناك أمور واضحة منصوص عليها نص وهناك أمور يستنبط أحكامها أهل العلم أهل العلم ليه عشان ربنا عز وجل فضل بعض الناس على بعض وفضل العلماء بعضهم على بعض فهذه الأمة والعلماء فيها لما يرتهدوا في الأحداث اللي بتحدث ورجعوها إلى أصولها التي حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو يرجعوها إلى الآيات والأحاديث التي تدل على أحكام مثلها ففي ذلك الأمر رفع لهذه الأمة وعلمائها وفيها أيضا نتحلها لأنها تحافظ على دينها وتسعى إلى تطبيق شريعة ربها جل وعلا فنحن لا نحتاج لا, لا يحتاج الناس أبدا إلى نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تحتاج إلى شريعة بعد شريعة الإسلام أبدا الأعمال الكبرى التي تمثل نجاح دعوة النبي صلى الله عليه وسلم هذه أعمال كبرى عظيمة قام بها النبي صلى الله عليه وسلم هذه دالة دلالة واضحة على نجاح الدعوة الإسلامية وأنها هي التي تصلح للدنيا إلى أن ينقضي أمرها أول شيء من هذه الأسس أو الأعمال ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى على الوثنيه واحل مكانها الايمان قضى على الوثنيه وحل مكانها الايمان فالايمان هذا لا يصلح شيء من امر الدنيا ولا من امر الدين ولا من امور الاخره الا بالايمان الخالص وهذا الايمان الخالص الذي لا تشوبه شائبة وما من أمة من الامم إلا وحرفت في عقيدتها وشريعتها حتى أرسل الله نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم فرد الله به الناس إلى العقيدة الصحيحة وحفظ الله تعالى كتابه وسنة نبيه وأقام الله عز وجل لهذه العقيدة من يحفظها بأمر الله جل ذكره فورث رسول الله صلى الله عليه وسلم ورثه العلماء الأجلاء الذين قاموا UEATHER الأمانة ولا يزالون حتى تقوم الساعة لا تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا تزال هذه الأمة كما صح في الحديث لا تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله حتى يأتي أمر الله يعني قائمة على شريعة الله تحفظها وتدعو إليها وتحفظ على الدين حتى يأتي أمر الله بخلو الدنيا من المؤمنين وقيام الساعة على الكافرين هذا هو الأمر الأول أو الأساس الأول أو العمل الأول في نجاح دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نرى العالم كله لا يستطيع أن يجد السعادة إلا في الإيمان الحق والإيمان الحق هو ما جاء في هذا الدين الحق هو ما جاء في هذا الدين في القرآن والسنة المطهرة اثنين قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على رذائل الجاهليه ونقائصها واقام ما كانها الفضائل والمحاسن عارفين اي مجتمع لا يقوم أبدا إلا عشان يستمر ويصلح لابد فيه أن يقام على الفضائل والمحاسن اما أن يقام المجتمع على النقائص والرذائل فهذا مجتمع محكوم عليه بالهدم مسبقا ولقد كان الناس قديما وحديثا إذا تفاثرت فيهم الذنوب والمفاسد ينزرون بالعقوبة والانحلال والهزيمة لذلك أعداء الإسلام لما رأوا تمسك هذا الأم هذه الأمة بدينها سعوا جاهدين لم يستطيعوا بالسلاح أن هم يختلقوا هذه الأمة فعملوا إيه؟ قاموا بمحاولة إبعاد الناس عن دينهم وتشويه أحكام الإسلام فيهم و أن يقع الناس في الزنوب والمعاصي وبالتالي سيتروقهم الله تبارك وتعالى فتقع البلية ولكن الله عز وجل حفظ محفظ هذه الأمة وأبقى فيها من يدعو إلى سنة, الله سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن هنا فلن تحل بهذه الأمة هزيمة تقضي عليها إنما هي بلاء واختبار فقط لهذه الأمة يحدث لها بين الفينة والفينة بين الحين والحين حتى تستيقظ إن نام بعضها تستيقظ وترجع إلى ربها جل ذكره وهنا أنا عاوز نبه على حاجة مهمة جدا وهو اقرأوا كتابات الدكتور مصطفى حلمي دكتور مصطفى حلمي كتبه هنا تنطبع هنا في اسكندرية هو من اسكندرية هذا دا رئيس قسم الفلسفة بكلية دار العلوم هذا رجل علامة كبير رجل من أهل السنة رجل فاضل رجل عالم مفكر له إمكانيات عالية جدا اقرأ بها عن تاريخ الأمة اقرأ عن الثوابت والمتغياد اقرأ عن مكانة الدين في قلوب الشعوب ما تفكرش أنه احنا بنقول العلمانية تسيطر على الغرب وبتاع لا لا لا لا لا ده ليست العلمانية التي تسيطر على الغرب وإنما الذي وجه الغرب هو الدين الذي يعتقدونه هم أما العلمانية ديت فكانت في فترة فقط فترة الثورات والحاجات اللي كانوا بيعملوها عشان يسوروا على المتعسفين من الرجال الدين عندهم الذين يستأثرون بالدنيا دونهم ويقول لهم ايه ده احنا نغسر لكم ونحن نعمل لكم وعرفش ايه بعد ذلك اصبح ما في مجال قياده الا وفي على رأسه رجل من رجال الدين حتى ان الثورة نفسها اللي قامت في فرنسا او غيرها كان على رؤوسها رجال الدين ايضا فتقرأ اقرأ كل ذلك غيبت هذه الامة عن الحقيقة الشعوب دي غيبت الإسلامية غيبت عن الحقيقة واخذ أنت صلتهم عليك ناس من يسمون مسلمين وهم يتبعونهم في كل شيء منذ أن سقطت الخلافة الإسلامية إلى يومنا هذا وهم يفعلون هذا وما أسقط الخلافة الإسلامية إلا بهذا الشكل مصطفى أتاتورك لهم مصطفى كامال ده هذا الرجل رجل يهودي رجل يهودي أظهر الإسلام مش عارف إيه ومش عارف إيه ووقام بخدعة كبرى انخدع فيها جمهور عظيم من المسلمين حتى قام بإصطفاء الخلافة شوف لما لما الجيوش الأوروبية تنسحب قدام جيش تركيا بقيادة هذا الرجل ليه عشان ينفذ المخطط بتاعهم بقى إن هم يسقطوا الخلافة ويظهروا الأول هذا الرجل في صورة الزعيم الإسلام فالعالم كله يقول ده مجدد الإسلام مش عارف يوبيته ييجوا مجدد الإسلام اليهودي إيه يعمل إيه؟ يقلب الخلافة الإسلامية بحجة أنها عادش تصلح عادش تعمل وأنا اللي هيحكم وعمل وغير القوانين وكل الحاجات ده كانت باتفاق مسبق بينهما بين هذا الرجل الكافر اللعين لعناته الله عليه فمحتاجين أن أنت تعرف الحاجات دي كلها فأنا يعني أرشح لك كتابات هذا الرجل لأنه أولا الكتابات مش متولة يعني الكتب بتاعته مش كبيرة عبالة عن رسائل كده هو صغيرة أو كتب متوسطة في حجم مثلا 120 صفحة أو كده وده كله تقدر تق ممكن تجد بعض الكتب فيها نوع من الصعوبة أحيانا لكن في هذه الحالة تركز على الفكرة التي يدور حولها الكلام يدور حولها الكلام يعني هو بيتكلم مثلا عن ثقافة الغرب إيه اللي بيحكم الغرب من نحة ثقافية يقول لك كلام كتير وينقل نخلاته عن الغرب نفسه ممتع انت اللي تخدم الموضوع ده الفكرة نفسها فكرة نفسها اللي هو عاوز أصيلها عندك إذا أنت كده تعرف إزاي تقراله وفي كتابات له كتير واضحة خالص كله يفهمك وهو على فكرة الشيخ ال ال ال الش الشيخ محمد اسماعيل والناس دول يعني هو هو رجل فاضخ وعلم كبير ورجل يستحق التقدير وكمان له ميزة إنه هو عاصر مراحل التي تأثرت الأمة فيها ووتصيّطر أعدوها على جوانب كبيرة منها منذ الأربعينات إلى اليوم. وإذا كان الإنسان يجمع بين العلم والدين والذكاء ويسطر لك الأمور فده هو ده تعتمد عليه هو ده اللي احنا بنعتمد عليه ومش متأثر بالحاجات الغربية إن هو يمشي وراهم في حاجة لا هو يسطر الحقائق كما هي ويصدق لها فيما يكتب إن كان لنا أو علينا هو ده اللي احنا عايزينه الأمر الثالث باء من الأعمال الكبرى التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقام الدين بجميع أموره أمر الدين الإسلام والإيمان والإحسان النبي صلى الله عليه وسلم أقامه قامه في نفسه لأنه أفضل واحد أقام الدين وتمثل به صلى الله عليه وسلم حتى كان القدوة والمثل لنا جميعا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وأمرنا أن نقتدي به، واقتدى به الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فأقام الدين، قام الدين وصاروا مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يزال الناس على هذا إلى اليوم. وإن انحرف البعض إلا أن فيه متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلم الحق يرجع متى صحيح له الخطأ لأحد الأسباب إن انتشار الدعوة وبقاء الدعوة وأحد أسباب أن أمة الإسلام أمة باقية أنه إحنا باب نقولش كلام واباب نعملوش لا إحنا نقول ونعمل لأن الله ذم القول بلا عمل لما الصحابة قالوا قاله لما نقابل الكفار ده هم هنعمل ونخل ونسو فيه ممتع فربنا عز وجل عاوز يحط لهم قاعدة كده يحذرهم أيها الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقة عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون الصحابة دول كانوا هم رأس المؤمنين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولك ربنا عاوز يعلمهم بالدرس أنه إيه احذر أن تقول ما لا تفعل أخلع... تقول حالا تعملها. مش معنى كده هم قالوا وما عملوش لا احذر أن تقول شيئا ولا تفعل بعد ذلك الأمر الرابع من الأعمال الكبرى التي كانت سببا في نجاح الدعوة الإسلامية أن أحدثت هذه الدعوة ثورة كبرى غيرت الأوضاع الفاسدة في العالم والعقول الفاسدة والقلوب القاسية حولت العقول والقلوب والأوضاع الفاسدة في مختلف المجالات أوضاع في الاقتصاد والأخلق والعقائد ومشارك في كل الأمور وفي أمور الاجتماعية وفي غيرها في أمور الأسرة والزواج وغيره والعقول التي كانت متحجرة والقلوب التي كانت قاسية مش حاجة يا جماعة في الإسلام الذي يصف بعض المشايخ أنه متشدد ده قبيح الإسلام يسر الإسلام دين يسر والنبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق الذي قام بالحق أحسن قيام ذا قال إنما بعثتم بعثتم إيه ميسرين ولم تبعثوا معسرين والتشدد هو الخروج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم والمغالاة في الأمور بما يخالف السنة وللحلال عكس كذا ان أنت تترك السنة وما تعملش فيها وتبتعد عنها الخامس الأمر الخامس من الأمور التي كانت سببا في نجاح الدعوة الإسلامية وبقائها وحدة الأمة وحدة الأمة تحت راية واحدة هم الإسلامية استمعت تحت راية الإسلام لقيادة النبي صلى الله عليه وسلم ثم من جاء بعده من الخلفاء وهكذا ولا تزال هذه الأمة وإن أصابها الانقسام أحيانا الكلام كل هنا يمع على أهل السنة أما أهل الأهواء والبدع فهناك فرق خارج عن الإسلام بالكلية زي الباطنية وغيرها من الفرق هذه وهناك فرق منها من هو خارج عن الإسلام ومنها من هو ليس بخارج زي الشيعة وهناك فرق يعني هذه تفصيلات ولكن المقصود عندي هنا أهل السنة ومن يسير سيرهم للمقصود عندي في مسألة لأن الصحابة والتابعين والصالحين من بعدهم هم أهل السنة من النبي صلى الله عليه وسلم أهل السنة يعني أنا أعني les hatullahs اللي هم النبي صلى الله عليه وسلم طب وليه قلنا أهل السنة طب ما إحنا كلنا مسلمين طب ما نعرف ان احنا كُلنا مسلمين لكن أهل السنة لم يأتوا بما يخالفون فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما يقع من المسلم من الذنب عادي من الذنب لكنهم في أمور العقيلة وأمور الفقه وهذه الأشياء كلهم يستقي من النبي صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك طبعا من القرآن الكريم ولا يخرجون عن ذلك أما الأمة اللي هي الفرق الضالة فهذه بعيدة عن هذا الأمر وإن أخذت منه بعضا إلا أنها أخذت من غيره شيئا كثيرا وبالتالي لم تعد تنتسب إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهذه الأمة لا تزال تتحد تحت قيادة من يدعوها إلى الله ومن يقيم فيها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان أميرا حكما أو عالما سنيا يدعو إلى الله تبارك وتعالى وليس معنى أن الناس انقسام البلاد إلى هذا الحال وما إلى ذلك أن هذه الأمة تبعترات أو إنها تفرقت وإنما محاولة الأعداء أن يحول بين الأمة وبين أن تتحد كلها تحت راية واحدة وهذا شيء مما يصيب الأمة شيء مما يصيب الأمة من الأذى كما ذكر الله عز وجل لا يضروكم إلا أذى فهذا مما أصابها من الأذى لأن هذا من كيد الكافرين أعداء الدين ولكن لا بد للأمة أن ترجع متحدة تحت راية واحدة كما كان قبلا والأمة لم تتفرق عن رايتها بهذا الشكل إلا بعد سقوط الخلافة الإسلامية إلى اليوم وإن كانت تتجمع في كل بلاد تحت راية الداعين إلى الله من أهل السنة أو الحكام الذين يحكمون بشريعة الله عز وجل ومن هنا هذا تمهيد لأن تجتمع الأمة مرة أخرى فسقوط الخلافة الإسلامية هذا يعني سقوطها تعدى 80 سنة أو 90 سنة ما يكملش ودي فترة لا تذكر في تاريخ الأمة فترة لا تذكر في تاريخ الأمة قول قولي هذا استغفر الله لي ولكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سبحانه الله